ملگرو پات او خوږی کید بدلن په هيله وکړل شپو سره جگړی د سبو په هيله وکړل شپو سره جگړی د سبو په ملګرو پات او خوږی کید بدلن په هيله وکړل سره جگړی د سبو په وَقْرِلَ الشْءُسَ عَلَ جَغْرِي دَسَبَاهٌ وپو ساه جلي د سلا واړګګشي ی فله وړ شپو سره جګلي دسبب پهله وړ شپو سره جګي د س فهلا ملګرو پې وخوا د raja gni das bum pahila waqre mashfus raja gni das bum pahila noor da wahsha ka karima marpati yaquline <mile inside> marsigan dishe tan dun pahila wakril shusara gadni dasbaun pahila yaquline marsigan dishe tan dun pahila wakril shusara <Church> gadni فالكار <تصفيق> طاطم خطيجة فالهم طهلا وقل الأشقو سادا ريد سباو فهلا وقل الأشقو سادا ريد سباو فهلا دا الزماني تتبع مخيف يوم وَلَشْفُ سَرى جَدِ دَسْبُ وَإِلَى تُلَلْنَا وَرَكِتِ سَمٌّ فَحِيلَا وَلَشْفُ سَرى جَدِ دَسْبُ وَإِلَى مَلْجَرُ فَكُّ وَتَجِدُ مَدْمَرًا فَحِيلَا وَلَشْفُ سَرى جَدِ Qolelashu saqan lid samum fa ila وَقَيْلَ الشُّوسَ رَجُلِ الدَّسْبَ وَفِيلَا وَقَيْلَ الشُّوسَ رَجُلِ الدَّسْبَ وَفِيلَا مَلْكَ رُفَاتٍ وَصِيدِ بَنُونَ فِيلَا وَقَيْلَ الشُّوسَ رَجُلِ الدَّسْبَ وَفِيلَا وَقَيْلَ الشُّوسَ رَجُلِ يا من اوت وكلش فوسره عيد سبع وانhilangan dir janta puldi لهم فهلا وقليل